بسم الله الرحمن الرحيم الف لام مين غُنِبَ تِرْزُوم فِي, في أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ ظَلَدِهِمْ سَيَغْنِبُونَ فِي فِي ظَيْسِينَ لِلَّهِ الأمر مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَحَكَمَ اللَّهُ لَا يُسْلِفُ اللَّهُ الْحَقَّ وَاحْكُم وَلَا تُنْكِثُوا الْعَهْدَ إِنَّ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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَبِقَاءُ رَبِّهِمْ نَسَاهُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ وَأَسَارَ الْأَطْوَارَ نُرِهَا أَشَرَّ مِمَّا عَمَرُهَا وَجَاءَ أَسْمَاؤُ رَسُولُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ <of> <سرق> ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهدئون الله يبزأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلَى الْمُجْرِمُونَ وَأَرْمِيَ كُلُّهُمْ مِنْ أَشْرَاكِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَخَضُّونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِمُ الصَّارِحَاتِ فَهُمْ فِي رَغْبَتِهِ يُصْبِرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِلْقَوْمِ الَّذِينَ رَهَّمُوا فَأُولَئِكَ في الْعَذَابَ يُحْضَرُونَ تَبْدُو كَأَنَّ اللَّهَ حِينَ تُرْسِلُونَ وَحِينَ تُسْرِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ لِإِحْيَاءِ الْحَيِّ وَيُصَيِّرُ الْأَفْقَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أن فتكم أزوايا إليها وجعل بينكم وزة ورحمة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 ومن آياته مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْصِرُوا ۖ فَمَا خَلَقَ الرَّحْمَٰنُ هَٰذَا بَاطِلًا ۖ كُلُّ شَيْءٍ مُّقَنَّنٌ بِتَقْدِيرٍ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك نآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره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 تطافونهم كثيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل السبع الذين ظلموا أهواءهم بقير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقل وجهك للدين حنيفا فقرة الله الذي فضر الناس عليها لا تجديل لخلق الله ذلك السين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واستقوه واعقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فطفوا دينهم وكانوا شيعا كل حز بما لديهم فرحون وإذا مسنا فضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم برضهم يشركون ليبتروا بما آتيناهم فتمسعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطعما فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ مِّنْ قَضَاءٍ مِّنْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَنَظَرُونَ أَوَمَن يَرُؤُا أَنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ الظَّالِمِينَ شَاءَ وَيُقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَهَاتِ ذَرُكَ عَبْدَهُ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَالسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن جِبَالٍ يَرْضَوْهَاكِ أَمْوَالٌ لَّا تَفْلَحُ وَمِنَ الذِّمَالِ وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ الذِّكْرِ إِلَّا لِيَذَّكَّرُوا فَهَلْ تَذَكَّرُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقْمِطُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذلك مِنْ شَيْءٍ سبحانه وتعالى عما عم يشركون ظهر الفساد في البرز والبحر بما كتبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي علنوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقن وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا من الله يومئذ يصدعون من كفرت عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون بيجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من قبره إنه لا يحفر الكافرين وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْكُمُ الْغَيْثَ مُبَشِّرًا وَلِيُدْخِلَكُمُ الْبَلَدَ وَلِيُدْخِلَكُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَلِتَجْرِيَ الْأَنْهَارُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ولقد أرسلنا من قلبه سلما لا قوم تجاوون بالذين تجاوون بالذين تصدقنا من الذين أجرؤ وكان حقا علينا نصر المهمين الله الذي يرسل الرياح فيهم سحاباً فينزله في السماء فينزله في السماء كيف يشاء ويجعله كثبان تقع الودح يخرج من خلاله فإذا أصاب به هين يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمدرسين فأوضع إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ان ذلك لمحيل منك وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا سرعوا هم فضلوا ظنوا من بعده يذكرون فإنه لا تسمعوا نوى ولا تسمعوا الأمر متعاء اذا والله مذبذبرين وَمَا أَرْسَلْنَا بِهَٰذَا الْعَمْرِ عَمْرًا طَالِرَهُ إِلَّا يُرْسِلُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فهم مُسْلِمُونَ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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا مُرْتَكِعُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يَوْمٍ الْذَّعْفَ فَهَذَا يَوْمُ الْذَعْفِ وَلَكِنْ لَكُمْ كُمْمَ لا تَعْلَمُونَ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معبرتهم ولا هم يستعتمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن عن كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين سفروا إن أنتم إلا مبخلون كذلك يطبع الله على أقلوب الذين لا يعلمون تصدق إن وعد الله حق ولا يستخسنك الذين لا يوقنون